وما يمسك فلامرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فاناته فكون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 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَأَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ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 وَمِنَ الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إ الذيذينَ يَيتْلُونَ كِتابَ اللهَِّ وَقامامُ الصَّلاةَ وَآافَكُ مَِّا رَزَقنَاهُم وَأَنفَكُ مَِّا رَزَقنَاهُم صِّ وَعَانَتَه يَرْرجُونَةِ جَةَ الل تَبور لوفِيَهُ أُجُورَهُم وَيَزيدَهُم مِنْ فَضْلِ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 جََّ تُعَدْنِي يَدَخُلونَهاَا يحلََّونَ فِيهَا مِنْ أَساوِرَ منِنْ ذَهَا بِوَلولُ آ يُحَلَّونَ فيِيهَا مِنْ أَساوِرَ منِنْ ذَهَا بِوَلُولُ أَو وَلِباسُهُم فيِيهَا حَرير وَقالوا الحَمْدُ للِلَّهِ الذي أَنْذهبَبَ عََّ الْحَزًا إِ رَبَّنَا لَغَفُور شَكُورَ. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غغب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وَ يَصْطِحونَ فيِيهَا ربن أأَخرجْنَا نعمل صالِحَهُ غَيْرَ الذي كَّا نَعمل أَو لَْنُ عَِّدكُم ماَا ييتذكرر فيِيهِ مَنْ تَذَكرَ وَجأَكُم النَّذير فَذوقُ فَمال الظالِمينَ مِن النَّصير إِ اللهَّه عَمُ غَيب السماواتِ وَالأَرض إنهُ عَمُم بذاتِ الصّدُور وَلذ جَعلكُمُ خَلَائِفَ فِي الأررضِ فَ مَنْ كَفَرَفَ عَلَيْهِ كُفْره وَلَا يزيد الكافِرينَ كُفْرُهُم عَْدَ رَبِّهِم إِللاا مَقَتَا وَلَا يَزيد الكافِرينَ كُفرْرُهُم إِللاا خسَار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 وَلَئِنْ زَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَلَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ مِنْهُمْ أَحْدَاثَ أُمَمٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا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 بَتًا وَلَكِن وَخَرُهُمْ وَلَكِن وَخَرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا